يعتدون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتدون نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وتيرى الله عملكم ورسوله ثم ترجون إلى عالم الغيب لكم إذا انقلبتم إليهم تعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم رجس ومأواهم جهن مجداء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا فإن ترضوا فإن الله لا يرضى الآراب أشبت كفرا ونفاقا وأجبر الا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم خبير. ومن الاعراب من يستجد ما ينفق ويتربط بكم الدوائر عليهم دائره السلو والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويستجد من سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله ورد ومعادة لهم جنات تجري تحتها لأنا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن, نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يرجون إلى عذاب عظيم وآخرون قافوا برهوبهم أموال بها خذ من اموالهم فلقطا تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن قناتك سكن لهم والله سميع ما يعلموا أن ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل امنوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وتتردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمن الله إما نعذبهم وإما يتوب عليهم والله, والله علم خكيم والذين اتضدوا مجددا ضرارا وكفرا وتفتيقا بين المؤمنين وإرصادا لمن خاطب الله ورسوله من قبل وليحدثن ان اردنا إِلَّا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقل فيه ابدا لمسجد الغسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتفهروا والله حب المطهرين أفمن أست بنيانا ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من اجسد بنيانه ولا تفردوا في النار، انفسنا وبه في نار جهنم والله لا ينزل القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بلغي في قلوبهم الا ان تبقى قلوبهم والله عليم حكيم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 من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايتم به وللك هو الفوض العظيم التائبون العابدون الحق الذين آمنوا أي السفر للمشركين ولو كانوا لقرب ولو كانوا لقرب من بعد ما لهم أنو الأصحال الجحيم وما كان السفر إلا من أبين إلا عن موعده وعدلا أَوْ أَنُوعَهُ لِلَّهِ تَمَرَّأَ إن مِنْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ مَلَأُوهُ الْخَلِيلُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْذِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ دَاهُمْ طُغْيَانًا بَيْنَ لَمَّهُمْ مَا يَفْتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ إن الله له ملك السماوات والأرض نحي وليت وما لكم من الله ولي ولا نصير لقد الله والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يجيب قلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رغوه الرحيم وعلى الثلاثة الذين كل فوق التائزة ضافت عليهم الأرض بما وقبت وضافت عليهم وَظَنُّوا أَنَّا مَنْ جَأَنْ لَلَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَالتَّوَّابُ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 ذلك لأنهم لا يصيبهم ضمع ولا نصف ولا نصف في سبيلنا ولا يطرون ولا يطرون موت أن يزيغوا ولا ينالون من نيلا الا كتب لهم به عمل لن ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون ولا يقطعون عاديا إلا كتب لهم يجزيهم الله وأحسن ما كانوا يعملون وما كان وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة ومطائفة ليتفطروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وعلم أن الله مع وَإِذَا مَا ما أنزلت فَمِنْهُمْ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجزا بذار وَمَا وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم اقتلون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتُوا وَتُنَّ وَرَبَعُهُمْ إِلَى ذَعُدٌ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَخَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَتَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَرُونَ حريط عليكم بالمؤمنين رؤوف رطيم فإن تولوا فقل حكي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أليك لامر تلك آية الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوصينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم وَجَمَ صُدِقٍ عِنْزَ رَبِّهِ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّا جَالَ سَاعْرٌ إِنَّ, إن رَبَّكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ سَوَانَ الْأَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أَفَلَا تذكرون اليه مرجوكم جميعا وعد الله حقا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثم يريده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكسر والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفون هو الذي جعل ضياء والقمر نورا وقدرا أعلموا عدد السن والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالخطة يبطل الآيات بقرم يعملون إن في اختلاف الليل والنار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات الأولى القوم يتقولون إن الذين لا يرجون لقاءنا. الذين آمنوا وعملوا الصالحة في أجيهم رب بإيمانهم تجري من تحقيم الأنعاء في جنات سبحانك اللهم وتحية فينا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعزل الله للناس الشر استرجى لهم بالخير لقوي اليهم اجلهم فنردو الذين لا يرجون لقاءنا في طياني يا مغضون، وإذا مس الليل سنضرب دعنا لجنبي أو قائد، دعنا لجنبي أو قائدا أو قائدا فلما كشفنا عنه. لم يدعونا إلى بر مزه كذلك جهدين للمسرفين مَا كَانُوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبل كل مما ظلموا وجاءتهم بطلهم بالبينات وما كانوا كذلك نجزي القوم المدينين ثم جعلناكم خلائز في الْأَرْضِ من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بجنات قال الذين لا يرجون لقاء من غيه هذا أبدله قل لا يكون لي أن أبدله من تلقاء يفتي إن أتره إلا ما ينقى إليك إني أغاب إلى إن صيف ربي هذا قل لو شاء الله ما تلوتو عليكم ولا بِهِ به فقد لبست فِيكُمْ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أضلع ممن افترى على الله كذبا أو كذب بأياته إِنَّهُ لَا لا نفلح ويبنون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قل أتنبدئون سبحانه وتعالى عما يشركون ويعذبون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفهم ويقولون, ويقولون تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشفكون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختنفوا ولولا كلمة سرقت ربك نفضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل علي آية من ربه فكن ما الغي لله فانتظروا إني ما من المرسلين وإذا أبقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسر مكرا إِنَّهُ رجلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في وَالْبَحْرِ حتى, حتى إذا كنتم في الفلك وجوين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت تاريخ ناصر وإن دعوا الله مخلصين له الدين دعوا مخلصين له الدين لإن أنزيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما ألجاهم إذا هم يبدون في الأرض بغير الحق يا أنواً ما ضيوفكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الىنا موجعكم فالمذبحكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كالمتاع فَأَطْعَمْنَاهُ نَبَاتَ الْأَرْضِ مَا يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ فَإِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ غُضُوبًا وَجَعَلَتْ وَجَّنَتْ وَظَنَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَأْمَنُونَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا بالأمس. كذلك نفصل الآية لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يجعو إلى دار السلام ويمدي من يشاء الذين أفتروا القصنا وزيادة ولا يلعطوا وهم قترون، ولا دلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها ظالبون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بِثْنِهَا وَتَرَاضُهُمْ ذِلًّا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن كَأَنَّمَا أُشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ وكانكم أنتم وشركاؤكم ويوم نحصرهم جنيا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فدينا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله سيدا بيننا وبينكم فكفى بيننا وبينكم إن كنا وعباد لكم موافقين هناك ترنو كل نفس ما أسلبت هناك ترنو كل نفس ما إلى الله نولمون خلقه وظل عنهم ما كانوا يفترضون قل من يرزقكم من السماء. ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت, الميت من الحي ومن يدبر الأمر فتيقولون الله فكل أفلا تستقون فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فما باب الحق الا الضلال فان تنفروا كذلك حقت كلمه ربك على الذين فتقوا انهم لا يؤمنون قل المن شركاء خلق ما يعيده قل الله يبدأ خلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل ألم من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أبا من يهدي إلى الحق لحق أن يهدي تَظَعَنَ مَن لَا يَعْلَمُ الدِّينِ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْقُونَ وَمَا يَتَّلُعُ ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تغذيق النبي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل بأتوا بسورة يفزهي وجعوا من استفعتم فالكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي تأويله كذلك كذب الذين من قَبْلِهِ فانظر كيف كان آكلة الظَّالِمِينَ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يُؤْمِنُ وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي يا علي ونكم آمنكم فَإِذَا جاء رتلهم قضي بينهم بالقسط وهم لا نذنبون إذا جاء أجلهم فلا يشتأثرون ساعة ولا يشتقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو مهارا ماذا يشتعجل منه المجرمون ما وقر فاسالت به واكرهن الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ينفعون الا أن لله ما في السماوات والأرض الا ان وعد الله حقو تُرْجَمْنَ لَنَا وَهُوَ الَّذِي يُمِيتُ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَزَفِيرٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَزَفِيرٌ لِّمَا فبذلك فليفرقوا وخير مما يلمون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه خرامة وخلاء فجعلتم منه خرامة وخلاء وما ظن الذين يذكرون على الله الكلم يوم القيامة إن الله أبو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشفون وما تكون في شأن وما تتنون من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك المثقى لذرة في الأرض ولا في السماء الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البسرى في القياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن قوم قوم ان نعده لله جميعا هو التميون نبي انا ان لن الله من في السماوات ومن في الارض وما يكتمن النبين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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا ترهمون قل إن الذين يفتغون على الله الكلمة لا يفلحون متى في الدنيا ثم إلينا مرحبا وعلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وقال عليهم بأدوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كر مقامي وتفكيري فَاللَّهُ تَوَكَّلَتُ بَأْنِهُ أَفَقُمْ وَتُرْكَ أَنْتُمْ كُمْ مَلَائِكُ الْأَمْرُ مَعَ لَكُمْ أُمَّهَا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّتَهُ ثُمَّ قُضُوا إلَيَّ وَلَا وليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأجرت أم أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبنات فما كانوا ليؤمنوا بما تذبوا به من قبل كذلك رطبا وعلا ما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبتنه إن الله لا يفلح عمل المبسدين وشك الله الحق بك لناتي ولو المجرمون فما آمن موسى إلا در على من فرعون وملئين أن وإن في الأرض وإنه وقال المسلمون انهم كنتم تسليما وكنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنتا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واوحينا الى موسى واتيه ان تبوا لقومكما بمصرى وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعا وملأه دينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طلس على أمواله ربنا نخمس على أموالهم واشجد على قلوبهم فلا جم منهم خساراً من عذاباً أليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذي وجاوجنا بجن إسرائيل البحر فأتبعهم فرعا وجنوده بغيا وعجوى حتى إذا أدوته الغرق قال آمنت أنه لا إلا إلا الذي آمن يوم نرن لديك لتكون لمن خلفك آ و كثيرا من الناس جاءت اياتنا لا يوفون ولقد و انفا الاثرا فما اختلفوا حتى أهل العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شكك كن مما أن وإذلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين حَتَّىٰ بَطَالَ لَنَغِي الْكَلِمَةُ رَبِّكَ لا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَسَاوَ لَا لَبَّ ثَمَّ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَسَنَتَعَالَىٰ لا الذين دون الله، فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ومنصُ ان أكون من المؤمنين، وأن أكل وجهك للدين خنيفو. ولا تكونن من المشركين ولا تدعن دون الله ما لا ينفع ولا يضرك فئن فكنت اذا من الظالمين وايم سجد الله وبيض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 فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فإنما يغيو عليها وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم